فأحنا لك فسحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويثم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزادوا إِيمَانًا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من فحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أضرانين بالله ظن السوق عليهم دائرة السوق وغضب الله عليهم ولعنه وأعز لهم جهنم وساءك مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بالله فَوَازِرُوا وَتَفَكَّرُوا وَتَسَبَّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون فإنما ينفس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المحلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستعفر لنا يقولون بأيسلتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم برا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون أَبَدًا أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوق وكنتم قوما منبورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَالَّذِينَ يَرْقُبُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا بِحَمْدِكَ وَلَكِنْ أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَنْتَ يريدون أن يبذلوا كلام الله قل لن تسبعنا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل فحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الاعراب تقاتلون أهلا أو يسلمون فإن رطيعوا يؤتكم الله أجرا أسنا وإن فتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرض حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات فجر تحتها الأنهار ومن يتولى ويعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدته الله كثيرا كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتقلون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير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 أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معتوفا أن يبلغ محلة ولولونا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عروة ثم علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تسيلون عزبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كبروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأهل وعلمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مُحَلِّقِينَ الرُّؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَقَاطَعُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو وَالَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ عذابَ وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشجاء على الكفار وحماء بينهم تراهم كعن سجدين يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في الثوراء ومثلهم في الإنجيه كزراء أخرج ششأه فآذره فاستغلق فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليضيب بهم الكفار